انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من احداث م ع ر ك ة بدر الكبرى عند تمام القتال والتحام الجيش مبينين كيف ابلى ا ل ص ح ا ب ة في ذلك البلاء الحسن ولم تحل بينهم وبين بلائهم ص ل ة ق ر ب ة او رحم او ايه م ص ل ح ة من امور الدنيا جاعلين وجه الله سبحانه وتعالى وعقيدتهم فوق كل اعتبار وقد شهد لهم ا ل ق ر آ ن بذلك و أ ن ا لا أ س ت ش ه د ب ا ل آ ي ا ت أ ث ن ا ء ذكر ا ل أ ح د ا ث ل أ ن ه ا متتاليه في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل س أ ق ر ا ه ا عليكم فترون أ ن لكل حدث دليل في ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن عند هذه ا ل آ ي ة ل أ ن ه ا ليست من س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل ب ل ا ل آ ي ة رقم 22 التي ختمت ي ه ا س و ر ة المجادله فلا بد من ذكرها شهد الله لهم بجاه أ ن ه م لم يراعوا صراحه ولا ن س ب ا ويقربونها أ و يفضلونها على دين الله فقال كهذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ي و ا د و ن من حاد الله ورسوله لا يوادون من حاد الله ورسوله أ ي ا كان هذا المحاد نعم واسمع تمام ا ل آ ي ة هي آ ي ة و ا ح د ة ولكنها خ م س ة أ س ط ر في أ س ط ر صفحات المصحف تختم بها س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة ورقمها 22 و ه ي آ خ ر ا ل س و ر ة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ك م إ ش ا ر ة إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة حيث قتل أ ب ا ه ولو كانوا اباءهم او ابناءهم ا ش ا ر ة إ ل ى أ ب ي بكر حين هم أ ن ينزل لولده فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم او س ل م أو إ خ و ا ن ه م أ و عشيرتهم وهؤلاء حياته أصله إلى المرء الأب أقرب أربعة إلى في حياته الأب أصله والإذن صرعه والإذن ثم أ خ و ه الذي يكون أ ق ر ب الناس إ ل ي ه وهو الذي لا يعوض في المجتمع وعشيرتهم لا تجد قوما و ك أ ن هذه ا ل آ ي ة أ ع ط ا ن ا إ ي ا ه ا ربنا كشافا و و س ي ل ة فحص تبحث بها في قلوب الناس لا يمكن أ ن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من ح ا ذ الله ورسوله ولو كانوا أ ق ر ب الناس إ ل ي ه م إ ذ ا ف إ ن وجدت في قلب إ ن س ا ن م و د ة و و م ا ل ا ة لمن حاد الله ورسوله دليل على عدم وجود ا ل إ ي م ا ن لا تجد قوه يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ خ و ا ن ه م أ و عسيرتهم ة ا ل ك ي م ة فهذه ن ز ل ش ا الصحابة الذين د ة في قتلوا اقرب الناس إ ل ي ه م فلقد ذكرنا أ ن أ ب ا عبيده قتل أ ب ا ه و أ ن أ ب ا بكر هم لينزل لابنه لولا منعه النبي و أ ن علي بن أ ب ي طالب ع ل ى سيفه على نوفل بن خويل فطاح فيه نوفل قال ي اناشدك علي أ الرحم, أناشدك الرحم. أو قال أناشدك الله ف إ ن ي نوفل ابن خ و ي ل أ خ و خ د ي ج ة وخال ف ا ط م ة فقال له علي لا ق ر ا ب ة اليوم بين مؤمن و ك ا ذ ب ثم قده بالسيف ا ل ص ي ف هنا انتهى بنا الحديث عند مقتل صناديد قريش ك أ م ي ه بن خلف و أ ب ي جهل فرعون هذه ا ل أ م ة و أ ن ا ل ص ح ا ب ة وضعوا سيفهم فيهم يقتلون وياسرون والنبي صلى الله عليه وسلم ي ت ن و قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر فكانت بشائر النصر في س ا ح ة المسلمين ودارت ا ل د ا ئ ر ة على قريش وخذلهم رب العالمين فقتل منهم سبعين و أ س ر سبعين ومن القتلى السبعين ا ر ب ع ة وعشرون من س ا د ة قريش من عليه القوم س ا د ة اقوامهم وقبل ان ن أ ت ي على حصاد هذه ا ل م ع ر ك ة وكيف ت م يطيب لي ونحن في خضم ا ل م ع ر ك ة ان اذكر لك بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت يوم بدر فهي أ و ل م ع ر ك ة يخوضها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه ا ل م ع ج ز ة ا ل أ و ل ى برزت وهو في الطريق جاءه الخبر ب أ ن قريشا خرجت تحمي ع ي ر ة ولم يكن في حسبانه ذلك فعندما استشار قومه و أ ش ا ر و ا عليه وقد أ ت ي ن ا عليها بالتفصيل كان جوابه ا ب ش ر لقد وعدني الله احدى الصور وكانني ارد الى م ا ر ع القوم الله وعدك احدى الصور ولكن كيف عرفت ان الحرب, أن الحرب هي الكائنه معركة معك. من بدر وصل أبو إلى بدر ولما علم أنهم قريبون من بدر بدر. قريبون بدر وكان وصل ابو فانه سيان في وفصل انهم ليلة الى بعض بعض الخيل و ا ل ل ب و ر أ ى فيه نواه التمر فقال هذه علاء فضرب يسرب وجه عيره واخذ ساحل البحر ا ذ ا قبل ايام من وصولهم الى بدر يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله لكاني انظر الى مصارع القوم فاعلم اصحابه انها ا ل م ع ر ك ة وان القوم سيقتلون فيها هذه القول واما الثانية المعركة في ارض المعركة قبل أ ن ت ب د أ وقد أ و ر د ن ا حديث البخاري ح يضع ن قال ي ا ل ن ب يده صلى الله عليه وسلم ي على ا ل أ ر ض ويقول هذا مصرع فلان ا بن فلان يسميه باسمه واسم أ ب ي ه هذا مصرع عمر بن هشام أ ب و جهل هذا مصرع ا م ي ة بن خلف هذا مصرع عتبه بن ر ب ي ع يضع يده على ا ل أ ر ض ويسمى القتيل باسمه واسم أ ب ي ه يقول عمر بن الخطاب وفي ر للبخاري عمر و ولكن ا المحدث ي ة و ا ل ذ ب ع ث هذه بالحق البعض قبل ما عدا واحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله الأرض والزمان المعركة رسول صلى عليه وسلم ولعل يتسلم على منهم موضع وضع يد يده وفي ه ا ل م ع ر ك ة وسنابك الخيل والرجال فهل بقيت ع ل ا م ة يد النبي على الرمال فعلموا أ ن ه ا لم تخطئ نعم عرب كانوا يعرفون الاثر فيقصونه على الحجر لا عرفتما اذا مشوا على الصخب يقول من هنا مر ومن هنا مر فقالوا والله ما جاوز قتيل موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود س ا د ة قريش الذين سماهم لا السبعين قتيل م ع ج ز ة ث ا ن ي ة ا ل م ع ج ز ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل م ع ر ك ة تدور على أ ش د ه ا كان في أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عكاشه بن محسن صحابي جليل هو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه من السبعين الذين يدخلون ا ل ج ن ة بلا حساب أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ان سبعين أ ن س ا من أ م ت ه يدخلون ا ل ج ن ة بلا حساب معنى بلا حساب أ ي بلا م ن ا ق ش ة ولا سؤال ل أ ن ه من نوقش ا ل م س أ ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة ف ك أ ن م ا عزم ادخلوا بلا سؤال ولا جواب فقال ع ك ا ش ة يا رسول الله ادعوا الله أ ن يجعلني واحدا منهم قال أ ن ت واحد منهم فقام رجل آ خ ر قال و أ ن ا يا رسول الله لما عكاشة هم سبعين أ ل ف ولكنها م ع ج ز ة للنبي صلى الله عليه وسلم و ل ت ذ ل ل على م ك ا ن ة هذا الصحابي الجليل عكاش بن م ح ص م كان يوم بدر في جيش المسلمين و أ خ ذ يقاتل و ي ق غ ي بلاء الحقل فانقطع سيفه في يده جاءت ض ر ب ة كسرت سيفه فبقي مقبض السيف ف ي ي د ه وجزء من قامه السيف لا تصلح للقساء ومقاتل بلا سيف ماذا يصنع انذاك فجاء مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بباب عريشه ينظر الى ا ل م ع ر ك ة فقال يا ر س و لقد الله ل ت ق سيفي اي ك ث ر و ك أ ن ه يريد ان يعطيه النبي سيفا او يوحي او يشير الى بعض اصحابه من لا يصلح للخضم ك ع ك ا ش ة فيعطيه سيفا ففوجئ ع ك ا ش ة بان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ عرجونا من الارض والعرجون ذلك العنقود الذي يكون على النخله تؤخذ منه الخفف فيبقى معوجا يابسا يقال له العرجون الذي ضرب الله به المثل في ا ل ق ر آ ن الكريم في القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاده كالعرجون القديم قطعه من الحطب معوجه هكذا تشبه الهلال قال ف أ خ ذ عرجونا أ و كان في يده فقال خذ هذا فقاتل به يا ع ك ا س أ ن ت هنا مطالب أ ن تضع إ ي م ا ن ك على المحك ر النبي يقول له خذ هذا فقاتل به. ولم يقول له خذ هذا وانظر ماذا الآن هذا فقاتل به. إذن عبارة النبي ما زادت على أن يقول له ولم يقول له لك سأصنع به به يقول خذ خذ زادت أن بعد إذن على بعرجون اذا كان نصف سيف ف ي ي د ه لم يغنيه فماذا سيغني العرجون ولكن ايمان ع ك ا ش ة جعله ي أ خ ذ العرجون وهو يعتقد انه سيقاتل به ويكون اقوى اثر من السيف قال فاخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهزه بيده عرجون عود ح ط ل اخذه وهزه معتزا بان هذا سلاحا اعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أ ن ه د س ت ه بيدي حتى انقلب سيفا طويل ا ل ق ا م ة متن الحديده ابيض اللون مسلطا فقاتلت به حتى انتهت ا ل م ع ر ك ة وها هو يريه ل ل ص ح ا ب ة وبقي عنده وما زال عنده حتى استشهد رضي الله عنه في قتال المرتدين ف و ر س ه ذ و العرجون ينقلب إ ل ى سيف م ع ج ز ة للنبي ولكن الطرف ا ل آ خ ر فيها الذي يجب الا يهمل ق و ة إ ي م ا ن ع ك ا ش ة وتصديقه ل أ ن ه سلم للنبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ العرجون بصدق وقبول اتفقت إ ر ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم مع إ ي م ا ن ع ك ا ش ة وكلاهما ص ا ض ع ت ا ن ل إ ر ا د ة الله ومعيته فانقلب العرجون سيفا ليس سحرا بقي سيف إ ل ى أ ن مات ع ك ا ش ة في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر في قتال المرتدين والسيف المتوارث إ ل ى أ ن أ ص ب ح يباع ويشترى ب أ س م ا ن غ ا ل ي ة بين المسلمين في القرون التي بعدا ينقلب العرجون إ ل ى سيف أ م ا لو كان سحرا أ و خ د ع ة فانقلب سيفا أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة وعاد عرجونا بعدها فنقول خدع النبي عين عكاشه فظنه سيفا ليقاتل بنفس مطمئنه ولكنه بقي س ي ف وشهد ا ل م ش ا ك د كلها و م ع ج ز ة أ خ ر ى من معجزاته صلى الله عليه وسلم عندما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة أ خ ذ ح ف ن ة من تراب و ق ر أ عليها ما شاء الله له أ ن ي ق ر أ ثم قذفها في اتجاه العدو قائلا شاهت النجوم يقول أ ه ل قريش الذين كانوا في ا ل م ع ر ك ة ما منا رجل إ ل ا و أ ص ا ب التراب عينيه ي ح د س و ن بهذا بعد ا ل م ع ر ك ة تراب جاء في عينيهم ن أ ي من, من ق ب ض ة أ ل ق ا ه ا النبي هي م ع ج ز ة للنبي ولكنها إ ر ا د ة لرب العالمين و أ ث ب ت ه ا الله ف ب القران الكريم حتى لا ي أ ت ي سفيه في قرن العشرين متطاول على أ ع ت ا ب العلم والعلماء العاملين فيقول هذه أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن أ ث ب ت ه ا الله بنص في ا ل ق ر آ ن فقال وما رميت إ ذ ر م ي ت ولكن الله ع م ا أ ن ت يا محمد ح ف ن ة التراب التي أ ل ق ي ت ه ا مهما كانت متنك ذراعك ق و ي ة ومهما كانت ق ر ا د ت ك ص ا ئ ب ة ل ا ت ج ا و ز أ ح د الناس ولكن الذي أ و ص ل ه ا إ ل ى أ ع ي ن أ ل ف إ ل ا قليل من هو الله إ ذ ا كانت إ ر ا د ة الله م د م و ج ة في تصرفاتهم آ ن ذ ا ك فقد سخر الله إ ر ا د ت ه لهم وسخر ملائكته هذه م ع ج ز ة ر ا ب ع ة ا ل أ و ل ى علم أ ن ه ا ا ل م ع ر ك ة و ا ل ث ا ن ي ة حدد أ م ا ك ن مقتل القوم كل بمكانه و ا ل ث ا ل ث ة ينقلب العرجون إ ل ى سيف و ا ل ر ا ب ع ة ح ف ل ة تراب تصل إ ل ى أ ع ي ن ا ل ت س ع م ا ئ خ م س ي ن مقاتلا ل م ع ج ز ة ا ل خ ا م س ة ولا أ ر ي د أ ن أ ط ي ف هذه آ خ ر و ا ح د ة ا ل م ع ج ز ة ا ل خ ا م س ة أ ح د ا ل ص ح ا ب ة واسمه ق ت ا د ة وهو من ر و ا ة الحديث جاءه سهم ف أ ص ا ب عينه فانزلقت عينه على خده اي سالت حدقتها والعين مهما أ ص ا ب ه ا تبقى م ت ع ل ق ة بعروق وشرايين و ج ل د ة في محجنها أ ي محجن العين هنا فلما سالت على حبه آ ل م ت ه واعاقته عن القتال فقال له بعض من حوله نقطعها لك اي سكين ب ا ل خنجر نقطعها لك قال لا خذوني إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حرب وقتال وهو مستعد للموت ولكن عدت عليه عينه أ و كأنه أ و ق ع الله في قلبه أ ن تقطع أ و لا تقطع باذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوني إ ل ى رسول الله ف أ خ ذ و ه مصاب بعينه عينه مدلاه على خده حتى وقفوا بباب العريس وقالوا يا رسول الله لقد أ ص ي ب ت عين قتاده انا اقطعها قال له أ ح ض ر و ه إ ل ي ه فلما جلس بين يديه رد صلى الله عليه وسلم العين بكفه إ ل ى مكانها أ ي غمزها هكذا وردها إ ل ى مكانها ثم بل إ ص ب ع ه الشاهد من اليمين بريقه الشريف ومسح عليها ثم قال قم على بركه الله فقام قتاده يقاتل ك أ ن ه لم يوصب فبعد أ ن انتهت ا ل م ع ر ك ة ولا يخفى عليكم حال الناس في ا ل م ع ر ك ة كانوا في ذهول وحماس لا يدرون ماذا اصابهم فلما انتهت ا ل م ع ر ك ة ساله اصحابه اي عينيك التي اصيبت وردها النبي لانهم نظروا في وجهه لم يجدوا فرقا بين العينين قال والله لا ادري ايهما, والله لا أدري أيهما. فرد عين قتاده الى مكانها وبريقه الشريف كانت افضل معقم وعلاج وبلسم ت ع د ل كل ما يستعمله الخدمات ا ل ط ب ي ة عسكريه كانت او م د ن ي ة رب ع ي ن اليست ق ا ل ل هذه م ع ج ز ة هذا بعض من كل في ابرز معجزاته صلى الله عليه وسلم اثناء س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة اختمها وان كنت وعدت انها ا ل ا خ ي ر ة و ا ح د ة م ق د م ة لانها ستظهر المعجزه بعد ان يعود الى ا ل م د ي ن ة ولكن هذه مقدمتها قبل أ ن ي ب د أ القتام وهو يحز أ ص ح ا ب ه وينظمهم ويعظهم قال أ ي ه ا المؤمنون من لقي منكم العباس بن عبد المطلب هل ي أ ث ر ه ولا ي ق ت ل ف إ ن ه رجل يكتم إ ي م ا ن ه وقد خرج م ك ر ه ا وظن الناس أ ن ا ل م س أ ل ة تشوفها ش ا ئ ب ة ق ر ا ب ة ل أ ن العباس عم النبي لم يقل لهم من لقي أ ب ا لهب وهو لا يعلم أ ن أ ب ا لهب في الجيش أ و ليس فيه وهو أ ي ض ا لا يعلم الغيب المطلق إ ل ا إ ذ ا أ ط ل ع ه الله عليه وهذه ا ل م ع ج ز ة فيها جانب من علم الغيب يقول العباس رجل يكتم إ ي م ا ن ا فمن لقيه منكم فلا يقتلنه و ل ي أ س ر ه فقال قائل أ ن ق ت ل أ ب ن ا ء ن ا رجل من القوم أقل... ولم يقولها للنبي بل قالها بين أ ص ح ا ب ه أ ن ق ت ل اباءنا و إ خ و ا ن ن ا وعشيرتنا ثم لا نقتل العباس والله لئن لقيت العباس ل ا ل ك م ن ه السيف اعجامنا وبلغت ا ل م ق ا ل ة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أ ن ه ا إ ن م ا صدرت عن نفس ض ع ي ف ة فقال يا أ ب ا حفص يقول عمر و ل أ و ل م ر ة ي ك ن ي ن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي حص قال يا أ ب ا حص أ ي ض ر ب وجه عم نبيك بالسيف قال دعني يا رسول الله أ ض ر ب عنق قائلها فلقد نافق قال لا يا عمر إ ن ه لم ينافق ويؤثر العباس وتمضي أ ي ا م وليال ونحن في بدر ثم نصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ثم يقع ويامر ه ه ذ قفزات ل أ ع ط ك فقط دليل هذه ل ع ج ز ة و ي أ م النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن يقبل الفداء لقاء ا ل أ س ر ى ومن ليس له فداء ليعلم ع ش ر ة من أ ب ن ا ء المسلمين ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة تكون لقاء ف د ا ئ ه ويجيء دور العباس وقد طلب الفداء اربعه آ ل ا ف درهم في كل اسير فقال العباس يا رسول الله والله ما خرجت إ ل ا مكرها واني رجل اكتم إ ي م ا ن ي وانت تعلم بذلك فقال ولكنك كنت في الظاهر علينا ولقد اسرك اصحابنا فلا فرار الا بالفداء قال ولكن يا رسول الله ليس عندي مال يكفي ل ل ج د ا ء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان العباس قفوا عند هنا قال له النبي ماذا انظر ماذا صنع العباس عندما خرج من مكه العباس عندما أراد وكان قد أ ص ا ب وقد أ ن ج ب فهذا مالي وجمع ما عنده من المال وضعته تحت هذه ا ل ع ت ب ة ولم أ خ ب ر به أ ح د ا وهو يكلم ا م ر أ ت ه سرا بالليل لم أ خ ب ر به أ ح د ا فدعيه على ما هو عليه إ ن أ ن ا عدت فذا ك ش أ ن ي و إ ل ا فاستعيني به على باقي أ ي ا م عمرك يخبر زوجته أ ن ماله الكبير موضوع تحت هذه ا ل ع ت ب ة ولم يخبر به أ ح د ا فعندما قال ولا مال عندي يا رسول الله أ ف د ي به نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي وضعته تحت العتبه ر ت ب أم الفضل قال واخبرت ل المال الذي وضعته تحت العتلة وضعته و تحت أ به أ م الفضل وقلت لها إ ن أ ن ا رجعت فذاك ش أ ن ي و إ ن ا ص د ت فابتعي ن به على حياتي قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولكن أ ن ك ر س و الله قال و عليك الفداء ل أ ن ك أ س ر ت أ س ي ر ا ف أ خ ذ منه الفداء ثم أ ط ل ق و أ م ر ه النبي أ ن يبقى ب م ك ة يكتم إ ي م ا ن ه ولكنه عين لرسول الله بن م بعض من كل من م ن أن أتطرد فيها خشية انتهت معجزاته وسلم م عليه ع الله لا فيها الإطالة أتطرد صلى أريد خشية ر ك ة و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تجمع الغنائم وتحصى ثم وقف و أ م ر أ ن تجمع القتلى أ ي ض ا أ م ا شهداء المسلمين فحفر لهم ودفنوا وكانوا ث ل ا ث ة عشر شهيدا أ م ا قتل المشركين فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ق ل ي د أ ي بئر م ه ج و ر ة م ب ن ي ة ب ا ل ح ج ا ر ة ح ف ر ة ع م ي ق ة ل أ ن بدر آ ب ا ر وليس بئرا واحدا ليس فيها ماء هذه البئر ف أ م ر أ ن تصحب جثه المشركين و أ ن تلقى في هذا ا ل ق ل ي ب فسحبوهم إ ل ا جثه أ م ي ة بن خلف ف إ ن ه ا انتفخت سريعا وكان ي و م حارا فلما أ ر ا د و ا أ ن يسحبوها تزاينت أ ي تفرق بعضها عن بعض زالت أ ع ض ا ؤ ه عن بعضها ف أ م ر أ ن يحفر له قليلا ثم يوارى في التراب ويكوم عليه التراب ل أ ن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ر ب أ ن توارى الجثث أ ي ا كان جثه مسلم أ و جثه كافر علم صاحبها من هو أ م لم يعلمها تكريما لبني آ د م لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آ د م وحفاظا على ا ل ب ي ئ ة يا من يريدون من ا ل م ح ا ف ظ ة على البيئة ان ل لتعلم ب ي ئ ة أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ا ل ا س ج لكل مكارم ا ل أ خ ل ا ق ومنها ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ب ي ئ ة فيجب دفن هذه الكتب فامر أ ن تسحب الى القليب فسحبت والتي تزايلت دفنها في موقعها ثم أ ذ ن ل أ ص ح ا ب ه أ ن يقيموا ث ل ا ث ة أ ي ا م على ب ق ر ي س ت ر ي ح و ي ج م ع ا الغنائم وموضوع الغنائم أ ر ج ئ الحديث عنه إ ذ اختلفوا بها إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ م ا هنا بعد ثلاث ليال وقد استراح صلى الله عليه وسلم وحمل ربه وجمع في ا ل أ س ر ى ووضع عليهم الحرس فكان في ا ل أ س ر ى العباس كما قلنا وكثير من س ا د ة قريش وعدد ا ل أ س ر ى سبعين إ ذ ا قتلوا سبعين و أ س ر و ا سبعين وعندما هم أ ن يرجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ م ر براحلته ا ل ق ص و ا فشدت له فركبها صلى الله عليه وسلم واتى القليب الذي فيه جثث المشركين ونظر أ ص ح ا ب ه لا بد أ ن لرسول الله ش أ ن اذ توجه إ ل ى مدفن المشركين فتبعوه ي س م ع و ي ن ظ ر فوقف على راحلته على شفى البئر ونظر إ ل ي ه م و أ خ ذ يناديهم ب أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م مناديا ا ل ع ل ي ة من القوم فقال يا عقبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه يا عمرو بن هشام يعني أ ب ا جهل يا اميه بن خلف فبعد أ ن نادى عددا من سادتهم ب أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء أ ب ن ا ئ ه م قال أ ي س ر ك م أ ن ك م كنتم صدقتم وامنتم به لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا بئس ع ش ي ر ة النبي كنتم لنبيكم لقد كذبتموني وصدقني الناس و أ خ ر ج ت م و ن ي واواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس هلا هل ل كنتم آ م ن ت م لكان خير لكم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ماذا تكلم من أ ق و ا ل جيفهم اي أ ص ب ح و ا جيفا بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ن ت ل و ا وخرجت روائحهم ولا اروع ابيا ماذا تخاطب من أ ق و ا ن جيفهم يعني أ ج س ا د لا أ ر و ا ح فيها فقال صلى الله عليه وسلم كما أ خ ر ج ه البخاري والذي ن ف محمد بيده ما أ ن ت م الخطاب لعمر والمقصود الجميع أ ن ت م لجميع المسلمين ولم يقل أ ن ت يا عمر والذي ن ف محمد بيده ما أ ن ت م ب أ س م ع لما أ ق و ل منهم أ ي يسمعوني كما تسمعون ولكنهم لا يستطيعون ا ل ا ج ا ب ة نفهم من هذا ب أ ن الميت إ ذ ا مات علم منزله في ا ل آ خ ر ة أ ي ن هو ويسمع خطاب الحي هذا عند موته أ م ا بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م فما أ ج م ل قول العلماء اذ قالوا كانت خ ا ص ة برسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ و ص ل الله ص ل ت ه إ ل ى أ س م ا ع ه م لتكون ز ي ا د ة في ح ص ر ت ه م وعذابهم ان رسول الله يخاطبهم وقد انتصر ويعلم ان مصيرهم جهنم فجمعوا بينه ما سمعوه في حياتهم منه وما سمعوه بعد موتهم وهم يشاهدون المصير ثم لوى ر أ س ناقته صلى الله عليه وسلم وقفل راجعا الى ا ل م د ي ن ة وقدم بين يديه زيد بن ح ا ر ث ة على ناقته وقد سعى ل وسلم البشيران المدينة ي وهزيمة ه أعدائه فواف الناس ب ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ق ي ة ز و ج ة عثمان وقد ماتت وهم يسعون بها إ ل ى البقيع وما ا كان ل خلف ن ب ي قد ع ث ن عليها يمرضها ف كان ي و من وصول البشير يوم البشير د ف ه امر ووفاتها ت ت إلى تتمة الحديث ووصول س و ل اسرى ل ل ه ما يتسع له مقام نعرض له في خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ادعوه وانتم موقنون ا ل ح ج ا ب وحتى نوفي الموضوع حقه آ ث ا ر هذه ا ل غ ز و ة والنتائج التي نتجت عنها و أ ص ا ب ت من هم حول النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ف أ ح ص ر ه ا في نقاط ثلاث ماذا كانت نتائج بدر على م ك ة و أ ه ل م ك ة وماذا كانت على غير المسلمين ومعهم المنافقين في ا ل م د ي ن ة وماذا كانت عن المؤمنين خارج م ك ة و ا ل م د ي ن ة ولعل البعض يتساءل وهل كان هناك مؤمنون خارج ا ل م د ي ن ة وخارج م ك ة نعم وهل نسيتم أ ه ل النجاشي ومن حوله ومن عنده من المؤمنين ف إ ن لبدر كانت آ ث ا ر في هذه المواقع ا ل ث ل ا ث أ م ا عند النجاشي و ل ن ب د أ به أ و ل ا ل أ ن ه أ ك ر م على الله وعلينا من أ ن ن ب د أ ب أ ه ل م ك ة أ م ا على النجاشي ف إ ن لكل ملك عيون في كل زمان ولا أ ع ن ي العيون التي في ا ل ر أ س بل العيون التي تبث في ا ل أ ر ض وكانوا يقولون لها العسس عيون ت أ ت ي ه ب أ خ ب ا ر من حوله ف إ ن للنجاشي عيونا كانت م ك س و س ة فيمن هم أ ح ل ا ف ه وفيمن هم أ ع د ا ؤ ه فجاءه الخبر بتناقل الخبر من عين إ ل ى عين ف أ خ ب ر عما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وما كان بينهم وبين أ ه ل م ك ة فبلغه أ م ر النصر ي للنبي والمؤمنين و ه ز ي م ة قريش المجرمين فقام رضي الله عنه ونقول رضي الله عنه ل أ ن ه مسلم لم, يعد لم يعده كتاب السير في ا ل ص ح ا ب ة ذلك أ ن ه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فشرط ا ل ص ح ب ة هو من كان مسلما وراى النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة كمن ر أ و ه في ح ج ة الوداع فكله يدخل تحت عنوان الصحبه وشرط ذلك الا تكون قد وقعت له ر د ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم اما من اسلم ولو في عهد النبي ولم يره بسبب من الاسباب لم يجتمع به ولكنه اجتمع باصحابه وبقي على اسلامه لم تحدث له ر د ة يعد في التابعين مع انه كان في عصر النبي ولم ي أ ت ي في العصر الذي بعده فالنجاشي من التابعين ل أ ن ه ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة وعايشهم وبقي على إ ي م ا ن ه إ ل ى أ ن لقي ربه وقد حظي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهو مات في ح ي ا ة النبي فنعاه النبي ل أ ص ح ا ب ه وصلى عليه ص ل ا ة الغائب فالنجاشي رضي الله عنه رضي بلغه خبر هذه ا ل م ع ر ك ة وما أ ن ع م الله به على نبيه والمؤمنين فقام إ ل ى أ ث و ا ب خ ل ق ة ر ث ة فلبسها وجلس في بستانه الذي باب قصره على التراب و ا ل أ ر ض وبيده عصا يتكئ عليها و أ ر س ل من طرفه رسولا إ ل ى جعفر وصحبه المهاجرون ا ل أ و ل و ن إ ل ى ا ل ح ب ش ة عند النجاشي فجاءهم الرسول يقول إ ن الملك يدعوكم وهم يعلمون أ ن ه مؤمن ولكنه ملك في تلك البلاد وجبت ت ل ب ي ة دعوته لا سيما و أ ن ه أ خ و ه م في الدين فقام جعفر و أ ص ح ا ب ه وتوجهوا إ ل ى دار النجاشي أ و إلى قصر ا ل ن ج ا ش ي وإذا بالدليل يسير بهم خارج القصر إ ل ى البستان فقالوا أ ي ن تريد بنا قال هو ههنا ينتظركم فلما أ ت و ه وجدوه جالسا على التراب يلبس المسوح والثياب ا ل ر ا س فحيوه وسلموا عليه ثم جلسوا مستغربين من حاله وجلوسه هذا فرفع ر أ س ه إ ل ي ه م حمد الله و أ ث ن ى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أ ح ب ب ت أ ن أ ب ش ر ك م ب أ ن الله تعالى قد نصر نبيه ومن مع نبيه على عدوه ف إ ن ه كان لهم لقاء في واد يقال له واد بدر كثير ا ل أ ر ا ك أ ع ر ف ه حين كنت ه ن ا ك أ ر ع ى به إ ب ل ا وكان للنجاشي ق ص ة فقد ل عزل عن ملكه وبيع وجاء إ ل ى م ك ة فعاش بها زمنا ثم رجع الى ملكه ورد الله عليه ملكه ليست موضوع حديثنا الشاهد يقول لهم بواد عند بدر كثير الاراك ك أ ن ي انظر اليه الان فاني اعرفه لقي نبي الله ومن معه اعداء الله واعداءه ف أ ظ ه ر ه الله عليهم وقتل من أ ع د ا ئ ه فلان وفلان وفلان وعدد لهم س ا د ة قريش وكان ذلك في السابع عشر من رمضان فلقد أ ت ت ن ي عيوني بذلك فلما سمعوا الخبر المفرح قالوا فما بالك تلبس هذه الثياب وتجلس على التراب و أ ن ت تحمل لنا بين ثنايا صدرك مثل هذا الخبر فقال النجاشي رحمه الله لقد بلغنا فيما كان من تعاليم المسيح عليه السلام ل أ ص ح ا ب ه أ ن ه إ ذ ا أ ح د ث الله ن ع م ة لعبده يجب عليه أ ن يحدث لله تواضعا وذلا فهذا هو شكر ا ل ن ع م ة ولما بلغني ما أ ح د ث الله من نصر لنبيه ف إ ن نصره لنبيه ن ع م ة والنعمه للنبي هي ن ع م ة لكل المؤمنين ف أ ح ب ب ت أ ن أ ح د ث لله هذا الذل والتواضع شكرا لله تعالى ل أ ن ه بالشكر تدوم النعم ولئن شكرتم لازيدنكم شكر الناس بعضهم بعضا بالسماء والمدح و أ ن يعدوا لكل م ن ا س ب ة ما يقابلها أ م ا الشكر لله تعالى فلا يكون إ ل ا ب ا ل ع ب و د ي ة والتواضع والذل بين يدي الله هو اس ا ل ع ب و د ي ة أ ل ا ترون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لماذا ل أ ن ه يضع جبهته و أ ن ف ه أ ع ز ما يعتز بهما على التراب تواضعا لله عز وجل وكانت العرب قديما تقول إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن ترغم إ ن س ا ن ا على فعل شيء رغم أ ن ف ك ومعنى رغم أ ن ف ك أ ي و أ ن ف ك على التراب فانف ا ل إ ن س ا ن يشير إ ل ى ا ل أ ن ف وجبهته إ ل ى عزه فيضع جبهته و أ ن ف ه على التراب هنا يكون أ ق ر ب ما يكون لله ع ب و د ي ة وتواضعا ل على التراب بثياب وهو ملك بلاده شكرا لله على أن أنعم على نبيه والمؤمنين بذلك النصر المبين ن أن أنعم نبيه ج ا بثياب شكرا ش ي رسه وهو ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي فانظروا كيف نشكر الله على نعمائه هكذا يكون الشكر لله بمزيد من ا ل ع ب ا د ة والتواضع والتذلل بين يدي ا ه هذا في النجاشي او قل في ا ل ح ب ش ة عند النجاشي ومن حوله واما في م ك ة الذين اصيبوا وهم الطرف الثاني اصحاب ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ب ا ش ر ة ببدر وصلهم خبر هزيمتهم. وصلتهم ه ه م م خبر ز ي وصلتهم أ و ل الفلول من جيشهم الذي خرج ا يحمي عيرهم وكانت الناس تتلقط ا ل أ خ ب ا ر في أ ط ر ا ف م ك ة فجاءتهم ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ر و ع ة ب ا ل ه ز ي م ة ومقتل ا ل س ا د ة و أ س ر الصناديد فكان الناس لا يصدقون ويقول لعلهم من ش د ة فرح النصر ي ه ذ و ن لايعون ما يقولون حتى قدم رجل فاتني ذكر اسمه الان واجتمعت قريش عليه وكان جنديا في ا ل م ع ر ك ة وكان صفوان بن اميه لم يشهد بدرا فجالس ينتظر في حجر ا ل ك ع ب ة والاخبار تتضارب فلما اقبل هذا وهو من ا ل م ع ر ك ة على فرسه فارا لقيته قريش ايمن بقي من رجالها ولم يخرجوا الى الحرب ما الخبر يا فلان قال لقد قتل ع ت ب ة و ش ي ب ة و أ ب و الحكم يعني أ ب ا جهل لكن بلغتهم يقولون أ ب و الحكم فلو قلنا قال أ ب و جهل يعدها بعض طلاب العلم س ق ط ة يقول وهل قرشي يقول أ ب و جهل لا قال أ ب و الحكم الذي تعرفونه أ ب و جهل ع م ر بن هشام فالمتكلم قرشي كافر إ ذ ا ننقل كلامه قال قتل ع ت ب ة و ش ي ب ا بن ر ب ي ع ة والوليد ا بن عتبه وابو الحكم عمرو بن هشام و ا م ي ة ا بن خلف وما زال يعدد صناديدهم حتى صاح صفوان من الحجر قائلا ان يعقل هذا ما يقول لعله ر أ ى ما اذهب لبه سلوه عني فلنسمع ماذا يقول فقالوا له وماذا صنع صفوان ا بن اميه ش د المعركة فقال صفوان هو ذا جالس عندكم في الحجر فهو من اهل العير وليس من اهل النفير ث ي العير الذين ر كانوا مع ابو س ا اذا ن ل ج ل عاقل يقول ويعي ما ص فادرك و ن من من النثير ن اهل العير وليس من اهل فهو وليس ع جالس ك م قسم بالههم وولات ولات لقد اي أ ي حين سيوف ت هبرتهم اباه واخاه الانصار ر ف د صفوان ان الخبر ح ق و أ ن الرجل يعقل ما يقول فجذبه إ ل ي ه وقال ا ه د أ وعد وحدثني ماذا جرى ف أ ع ا د عليه الكلام بنصه وحرفيته واقتربت قريش حتى إلى رجعت ب ق ي ة الفلول و أ خ ذ و ا يؤكدون الخبر إ ل ا أ ن أ ب ا لهب لم يصدق كل هذا و أ ب و لهب لم يصدق و أ ب و لهب عم الرسول ومن بني هاشم بني لا يصدق يحدثنا أ ب و رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فتى للعباس أ ي خادما عنده يقول كنت أ ص ن ع ا ل أ ق د ا ح ب م ك ة الأقداحة التي ق ت ي س س م واني ن ب ه أ ص ع الأقداحة بمكة و إ ن لجالس في عريش لي عند زمزم أ ي قريب من زمزم أ ح ف ر أ ق د ا ح ي و ج ا ل س ة إ ل ي أ م الفضل ز و ج ة العباس وكان قد جاءنا ا ل إ س ل ا م ودخل أ ه ل البيت ب ا ل إ س ل ا م ولقد دخلنا في ا ل إ س ل ا م أ ه ل بيت العباس إ ل ا أ ن العباس رجل كان يهاب قومه ويحترمهم ولا يريد تطبيق كلمتهم وكان ذا مال كثيف مبثوث ماله في قومه يخشى عليه إ ن هو عاداهم فكان يكتم إ ي م ا ن ه وخرج إ ل ى بدر قال فجاء ابو لهب وقد ساءته الاخبار يجر قدميه بشر يطير من عينيه حتى جلس قريبا مني وهو لا يراني فجعل ظهره الى ظهري وهو ابو ينظر سفيان ابن الحارس ابن الحارس حتى اقبل عبد المطلب غير أ ب ي سفيان زعيم م ك ة أ ب و سفيان هذا كان يوم بدر من المشركين ولكنه أ س ل م فيما بعد ويوم حنين هو الذي كان يمسك بزمام ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم حين فر القوم والنبي يقول أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ا بن عبد المطلب هذا أ ب و سفيان فلا يخلط الناس بينه وبين أ ب ي سفيان صخر بن حرب قال أ ق ب ل أ ب و سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في النفير أي كان في الجيش فقال ي الجيش ف له أ ب و لهب أ ق د م يا ابن أ خ ي ف إ ن عندك الخبر اليقين فجلس إ ل ي ه قال حدثني ماذا كان من أ م ر الناس قال أ ي أي أ ب ا لهب والله يا عم ما أ ن لقينا القوم حتى منحناهم أ ك ت ا ف ن ا يعني انهزمنا يقتلون ما شاء و ا و ي أ س ر و ن ما شاء ولا ا و ع ل و م الناس اي لا ع ل و م قريش ولا ع ل و م الناس فلقد برزت لنا رجال بيض بلباس ابيض على خيل بلق لا يقوم لها شيء فما ندري ما الذي جرى ولقد قتل فلان وفلان واخذ يعد يقول ابو رافع فلما ذكر الرجال البيض على الخيل البلق رفعت ط ن ب الخيمه العريش الذي يصنع به. وقلت فرفع يريد يؤيده ان قال هذه يده ابو لهب ولطمني ل ط م ة ش د ي د ة فساورته اي رددت عليه الشر بالشر فقام فاحتملني وكنت ضعيفا ثم رفعني وربني بالارض وبرك ف و ق يضربني من غيظه فقامت اليه ام الفضل فاخذت عمودا من ا ل خ ي م ة وضربته بها على ر أ س ه ض ر ب ة جعل ت فيها ش ج ة منكره قالت استضعفته ان غاب عنه سيده لقد اذلكم الله واذلك مع معهم قال فوالله ما رد عليها بشيء الا انه ايقن ان الخبر صحيح فاحتمل غضبا وحزنا وحقدا على قومه فظهرت في جلده بثرات يقال لها العدسه و ا ل ع د س ة داء تعرفه العرب قديما بثرات ك ح ب ة العدس تتقيح في الجلد يرون انها تعدي اشد العدوى فلما اصيب بها لم تمهله الا س ب ع ة ايام فهلك وعندما بدت على جلده تباعد عنه بنوه فلم يقربه احد ولم يجالسه احد حتى مات بعد س ب ع ة ايام فلما ايقنوا بموته تركوه بعد موته في داره ث ل ا ث ة ايام لا يجرؤ احد ان ي أ ت ي اليه فيدفنه خ ش ي ة ان يعدى من ا ل ع د س ة حتى ا ن ت ن وفاحت رائحته وخشي بنوه السبه في العرب فاجتمعوا واجمعوا ر أ ي ه م على ان ي أ ت و ا الى ا ل غ ر ف ة التي هو فيها فيهدم الجدران عليه وهو فيها ثم يزيدوها بشيء من ا ل ح ج ا ر ة والتراب فيكون قبره على وجه قبره الأرض على حتى لا يعتدي منه احد وهكذا صنعوا فجاءوا ب ع ص ي ة ط و ي ل ة ف د س و ه في غرفته حتى قربوه إ ل ى جدار منها ومن وراء الحائط أ خ ذ و ا يهيلون عليه الجدران ثم يثير فوقها ا ل ح ج ا ر ة والتراب حتى كان قبرا ك أ ن ه ا ت ل ولم يدفنه أ ح د ا ل غ ا ي ة من ذكر هذا ليس التسلي ب ق ص ة كيف مات أ ب و لهب فليس له عندنا ش أ ن حتى نعرف كيف مات ولكن ا ل ش أ ن في ا ل ق ص ة أ ب و لهب عم النبي اللزم فهو ابن عبد المطلب ووالد النبي ابن عبد المطلب إ ذ ن هو عمه ليس شقيقا بمعنى أ ن أ م عبد الله و أ م أ ب ي لهب و ا ح د ة فلعبد المطلب أ ك ث ر من زوجه ولكنهم إ خ و ة ل أ ب ودعهم ل آ ب ا ئ ه م فالنسب ل ل أ ب ف أ ب و لهب عم النبي ولكن عمهم ليس شقيقا بمعنى أ ن أ م عبد الله و أ م ابي لهب و ا ح د ة فلعبد ا ل م ط ل ب أ ك ث ر من زوجه ة و ل ك ن م وادعهم إخوة لأب لابائهم فالنسب ل ل أ ب ف أ ب و لهب عم النبي ولكنه عاد النبي و أ و ل من رد بسوء وقبح على النبي فقال له يوم جمعهم ليعلمهم أ ن ه رسول الله إ ل ي ه م قال تبا لك أ ي قطعا وقطيعا تبا لك فلهذا جمعتنا ف أ ن ز ل الله س و ر ة تبت تبت يدا أ ب ي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب بشره ب أ ن ه سيموت على الكفر ويصلى النار من أ و ل أ ش ه ر ا ل د ع و ة ونزول الوحي سيصلى نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيدها حبل من مثل إعجاز القرآن وصدق النبي صلى الله عليه القرآن النبي الله فماذا صلى وسلم لو تحدى أبو لهب هذه السورة فأعلن وصدق أبو تحدى هذه إسلامه ولكن الله الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة بشره بالنار قبل سنوات من موته و ل أ ن ه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حاول أ ن يفرق قومه عنه ودعا له ب ا ل ق ط ي ع ة فقال تبا لك جعله الله يذوق التب في حياته قبل موته فابتلي بداء ا ل ع د س ة ف أ و ل ا د ه وهل أ ق ر ب إ ل ى الرجل من بنيه أ و ل ا د ه من صلبه يعاني المرض س ب ع ة أ ي ا م في داره لا يدخل عليه واحد منه ل أ ن ه يخشى العدوى ثم يموت إ ه ا ن ة في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة لتعلموا كيف يوفي الله كلا اجره أ و يوفيه جزاءه س ب ع ة أ ي ا م لا يرى من يسقيه الماء وبعد موته ث ل ا ث ة أ ي ا م لا يجد من يواري س و ء ت حتى انتفخ و أ ن ت فكرهه الناس وعافوه في حياته على ا ل أ ر ض قبل أ ن يكون في باطنها أ ن ت كيف تم دفنه كما تدفن الكلاب يهال عليه الجدران و أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ل أ ن أ ه ل م ك ة لا يعنيهم أ م ر أ ب ي لهب وقد مات بعدسه داء م ع د أ م ا بنوه و أ ق ر ب الناس إ ل ي ه هم الذين يقذفونه ب ا ل ح ج ا ر ة وهو على وجه ا ل أ ر ض و أ ن ت م تعلمون كم يكون أ ه ل الميت بشفقتهم وحزنهم على فراقه يعاملونه بلطف و ب ح ر ا ر ة حتى أ ن ه م لا ي س خ ن ا الماء كثيرا يجسوه إ ن كان ساخنا أ ب ر د و ه ولا يجعلوه باردا إ ن كان باردا أ ف خ ن و ه حتى لا ي ؤ ذ و ميتهم ويقلبوه على المغتسل بكل رفق وهم الذين يدلونه في قبره و إ ذ ا وجد أ ح د ه م ح ص و ة في القبر تحته رفعها وجعل تحته التراب الناعم كيف يعامل الناس موتاهم انظروا كيف عامل بنو ابي لهب أ ب ا لهب في موته يهدم عليه الجدران ثم يقذفوه بالحجاره اهانه في الدنيا على يد اقرب الناس إ ل ي ه قبل ا ل آ خ ر ه قبل عذاب اليم هكذا مات ابو لهب وهكذا دفن اما قريش فلما تحققت من هزيمتها واصيبت شر مصاب في سادتها خرجت نساءه سيدات قريش يندبن قتلاهم في الطرقات يضربن الصدور والوجوه ويشققن الجيوب ويمزقن الشعور إ ه ا ن ة و م ذ ل ة لم تشهد قريش مثلها من قبل ابدا ف ج ي ع ة و م ه ا ن ة و م ذ ل ة ساده قريش نساء ساده قريش المعروفات بسيدات قريش يلطبن في الطرقات ويحثون التراب على رؤوسهم أ ذ ل ه م الله أ م لم ي ذ ل ه م أ ذ ل ه م لعداوتهم لرسول الله ولعداوتهم لدين الله هذه م ك ة حتى أ د ر ك أ ب و سفيان ب أ ن هذا ربما يسر المؤمنين فها نحن من س ل ا ل ة المؤمنين بعد العصور والقرون والسنين نقف على منبر نذكره ونقول كيف أ ذ ل فهي ب م ث ا ب ة الشماته أ د ر ك أ ب و سفيان أ ن هذا يسر المؤمنين فيشمت بهم فعزم على أ ه ل م ك ة أ ن لا ينوحوا على ميت ولا يقيموا ل ط ي م ة حتى لا يسمع بهم المسلمون فيسرهم ذلك ويشمت بهم وقال اكثموا غيظكم أ ي أ خ ف و ا حزنكم و أ ل ا م ك م على موتاكم فيكون ذلك أ ج د ى لكم على حسن الثقل لكم و أ ق س م هو أن ل ا يمس ر أ س ه الماء و لا ياتي فراش زوجته فما اغتسى لمضي س ن ة بل س ن ة و شهر فلقد كانت احد في شوال من العام الثاني و بدر في رمضان عام و شهر ث ل ا ث ة عشر شهرا ما أ ت ى فراش ا م ر أ ت ه ولا اغتسل حتى أ ن ت و أ ص ب ح أ ك ث ر أ ه ل ط ر ي ش لا يطيقون الجلوس ح و ل ه ل أ ن ه أ ق س م أ ن لا يمسما ء ولا طيبا ولا دهنا يبقى أ ش ع ة أ خ ب ر حتى ي أ خ ذ ب ت أ ر ي ه من محمد و اطفاله على كفره وفى بنذره و وفى بعده و و أ ص ا ب ثاره بعد عام إ ن ه لدرس إ ن ه لدرس لكل المسلمين اليوم حكاما ومحكومين قاده ومقودين علماء ومتعلمين يا من وعدونا ب أ ع و ا م الحسم و ا ل ن ص ر و ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة و أ ن ن ا لن نفرط ب ذ ر ة من تراب القدس الطهور كان أ ب و سفيان أ ر ج ل و أ ص د ق و أ و ف ى وعدا لقومه منكم نعم ك ل م ة حق لا خير بنا إ ذ ا لم نقلها ولا خير بهم إ ذ ا لم يسمعوها هذا ش أ ن قريش وضعوا حزنهم في قلوبهم وتعاهدوا عند الكعبه الا ينفقوا درهما واحدا من ت ج ا ر ة ع ي ر قريش التي كانت سبب ا ل م ص ي ب ة التي رئيسها أ ب و سفيان فنجت وكانت ا ل م ع ر ك ة تركوها رصيدا ل م ع ر ك ة الثار وما زاد يوقدون في قلوبهم نار ا ل ث أ ر والحزن على موتاهم حتى كان يوم أ ح د ف ث أ ر و ا لقتلهم فقتلوا من المسلمين سبعين تماما كما قتل منهم يوم ب د ليس هم الذين أ ع د و ا ذلك ولكن الله الذي قدر ليجعله درسا للناس على الدوام فلقد كانت قتلى بدر من المشركين سبعين و أ س ر مثلهم فلما مال المسلمون إ ل ى الفداء وقبلوا فداء ا ل أ س ر ة جاء جبريل يقول للنبي بعد العتاب بالفداء ونزل و ا ل آ ي ا ت أ خ ذ و ا فداء سبعين فسيقتل من أ ص ح ا ب ك بدل ذلك سبعين انظروا إ ل ى هذا الرقم سبعين فهو ع ش ر ة أ ض ع ا ف ا ل س ب ع ة لتعرفوا رقم ا ل س ب ع ة كم يلعب دورا في ا ل أ س ر ا ر في هذا الكون قتل يوم بدر من المشركين سبعين و اسر سبعين و قتل من المسلمين شهداء يوم أ ح د سبعين أ ص ا ب و ا مثله هذا في م ك ة و قريش أ م ا في ا ل م د ي ن ة في غير المسلمين والمنافقين من المسلمين و ن ب د أ بغير المسلمين ل أ ن المنافق معطوف عليه فهو في خانته بل الكافر الذي بقي على كفره صراحه كان أ ش ر ف من المنافقين لذلك قال الله تعالى إ ن المنافقين في الدرك الاسفل من النار الأسفل اي ل ل أ أ س ف ليس دونهم أ ح د فالكافر أ ح س ن د ر ج ة من المنافق ذلك أ ن ه لم يهتدي ولكنه بقي ا ل صادق الكريمه ليس مسلم اما المنافق الذي لبس ثوب الدين وهو في ا ل ح ق ي ق ة ليس مسلم وما أ ك ث ر المنافقين في زماننا في ا ل م د ي ن ة غير المسلمين هم اليهود ومن بقي من العرب من أ ه ل ا ل م د ي ن ة على فسره أ م ا المنافقون فمن اعتنق ا ل إ س ل ا م من أ ص ل يهودي أ و من العرب أ ه ل ا ل م د ي ن ة ولكنه اعتنقه ظاهرا وحقيقه هو أ ش د ع د ا و ة على المسلمين من العدو الظاهر كقريش كان على ر أ س هؤلاء المنافقين ابن سلوح عبد الله بن أ ب ي بن سلوح الخزرجي هؤلاء غاضهم النصر وساءهم ما كان لقريش ف أ خ ذ و ا يبتون ا ل ع د ا و ة والبغضاء على ر أ س ه م ق ب ي ل ة من اليهود تسكن في وسط ا ل م د ي ن ة اسمها قينقاع ف ق ب ي ل ة قينقاع تسكن وسط المدينه ة بين دور الأنصار اما النظير و ق ر ي ض ة فكانتا في أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة عند ا ل ح ر ت ي ن قينقاع يخالطون المسلمين في داخلها و ا ل أ س و ا ق التي في داخل ا ل م د ي ن ة كلها لقينقاع وكانوا أ ش د يهود باسا و أ ك ث ر ه م سلاحا وعدا و أ ك ث ر ه م مالا كلهم أ ي كلهم يمتهنون م ه ن ة ا ل ص ي ا غ ة اي ص ن ا ع ة الذهب و ا ل ف ط ة يمسكون بعصب الاقتصاد في ا ل م د ي ن ة هؤلاء لمخالطتهم ا ل ي و م ي ة للمسلمين لم يستطيعوا أ ن يكظموا غيظهم أ ب د ا ولا أ ن ي خ ف و ا أ ح ا س ي س ه م ف أ خ ذ و ا يظهرون البغضاء و ا ل ع د ا و ة للمسلمين و ي ن ج ب و ن قتل قريش ويتوعدون المسلمين بيوم يكون عليهم أ ش د من يوم بدر فلما لمس, لمس المسلمون منهم ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أ خ ب ا ر ه ف أ ن ز ل الله عز وجل آ ي ة في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل يحدث النبي ويوجهه ل أ ن بينه وبين يهود عبدا وديننا ي أ ب ى نقض العهود ولو مع أ خ س الناس اليهود ي أ ب ى نقض العهود فحتى لا يقع النبي في هذا المطب أ ن ز ل الله عليه و إ ن م ا تخافن من قوم خ ي ا ن ة فانبذ إ ل ي ه م على سواء إ ن الله لا يحب الخائنين ا ل آ ي ة 58 م ن س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل عندما نزلت هذه ا ل آ ي ة الله يقول ل ن ب ي إ ن خفت من قوم خ ي ا ن ة وبينك وبينهم عهد لا تقاتلهم دون أ ن تنقض عهدهم أ و ل ا فانبت إ ل ي ه م على سواء أ ي على ق ا ر ع ة الطريق رد إ ل ي ه م عهدهم وقل لا عهد بيننا وبينكم العهود ولكن دون قتال حتى ان اقتضى الامر قتالا ولكن لا يكون غر ولا لعب مقطوعة دون يكون يكون نقضا حتى غرا فقال النبي عندما نزلت ا ل آ ي ة والله لا اخاف خ ي ا ن ة الا من بني ق ي ل ق ا فارسل الى قادتهم وسادتهم واحبارهم فجمعهم في سوقهم في بني ق ي ل ق ا في وسط ا ل م د ي ن ة وحدثهم بعد أ ن حمد الله و أ ث ن ى عليهم حديث من ي ؤ ك د عليهم ا ل د ع و ة إ ل ى الله أ و ل ا يا معشر يهود لقد ر أ ي ت م ما حدث ب ا ل أ م س و إ ن هذا وصفي في كتبكم ف إ ن ي أ ج د د دعوتكم إ ل ى الله أ س ل م و ا تسلموا واعلموا أ ن ي رسول الله إ ل ي ك م كما أ ن ا رسول الله للناس ك ا ف ة تعلمون هذا يقينا واخشوا من الله يوما كيوم بدر الذي أ ص ي ب ت به قريش فقالوا ل ه ب إ ج م ا ع على لسان رجل واحد لا يا محمد لست نبيا ولا مرسلا ولا أ ن ت الذي وصفك في كتابنا ولا يغرنك أ ن لقيت قوما لاعم ل لهم بالحرب ف ع ص ب ت منهم ما اصبت ولو لقيتنا لعلمت أ ن ن ا نحن الناس ونحن الرجال فظاهره ا ل ع د ا و ة م و ا ج ه ة قال إ ذ ن فلا عهد بيننا وبينكم قالوا أ ج ل لا عهد بيننا وبينك هكذا تسير ا ل أ م و ر بما ترضي الله وترضي النفوس ا ل ط ي ب ة لا عهد إ ذ ن فليس بين النبي وبني ق ي ن خ ا ع عهد فلما نقضوا عهدهم أ خ ذ المسلمون منهم حذرهم ف أ ق ب ل ت ذات يوم حتى الان لم يقاتلوا ب ا د ع ت و ن ب ا ل ع د ا و ة فنصحناكم اصررتم على أ ن ه لعهد اذا لا عهد بيننا وبينكم فذات يوم تقبل ا م ر أ ة م س ل م ة بجلب لها أ ي ب شيء تبيعه, تبيعه تباعته في سوق ي نقع ا ثم جلست إ ل ى صائغ لحاجه لها اي تتعامل بالذهب فاجتمع عليها يهود و أ خ ذ و ا يطالبونها ب أ ن تكشف وجهها أ م ا م ه م وكانت م ت ن ق ب ة فابت ف أ ق ب ل يهودي ويقال أ ن ه صاحب الدكان وغافلها والناس حولها فشكل ذيل ثوبها ب ش و ك ة إ ل ى ر أ س ه ا دون أ ن تشعر فلما أ ن ه ت تجارتها وحاجتها قامت فلما قامت علق ذيل ثوبها بكثفها فانكشفت ث و ء ت ه ا فطفقوا يضحكون من حولها ويهزمون فلما أ د ر ك ت ما أ ص ا ب ه ا صرخت م س ت غ ي ث ة فسمعها رجل مسلم من أ ه ل ا ل م د ي ن ة فعدا على اليهودي صاحب الدكان فقتله فاجتمع عليه اليهود فقتلوه فبلغ الخبر النبي إ ذ ا نشبت الحرب بينهم ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أ ن يجتمعوا و أ ن يحاصروا بين ق ي ن قاعه في ح ض و ن ه م و أ ع ط ى رايته لعمه ح م ز ة وحاصره فادخل الله الرعب في قلوبهم وكان ن ز ل على ح م ل ل قالوا ر س و ن وكان ز ل على حكمك وكان يريد أ ن يقتل مقاتلتهم ويسبي أ ن نساءهم و أ م و ا ل ه م ولكن لهم حليف من الخزرج هو ر أ س المنافقين عبد الله بن أ ب ي بن سلوف وكان حليفهم الاخر من الخزرج ر ب ا د ة بن الصامت اثنان من س ا د ة الخزرج فلما أ ب ر ز و ا عداوتهم أ ن ز ل الله قوله تعالى قل للذين, كفروا أي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إ ل ى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ة في فئتين التقتا أي يوم غدر ف ئ ة تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة يرونهم مثليهم راي العين و الله يؤيد بنصره من يشاء إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر ا ل آ ي ت ي ن 12 و 1 3 من س و ر ة آل عمران فلما نزلت ا ل آ ي ة ت ب ر أ عباده بن الصامت من حلفهم و قال يا رسول الله أ ن ا أ و ا ل ي الله و رسوله و أ ت ب ر أ من حلف ي ق و د و تشبث بالحلف عبد الله بن أ ب ي ب س ل و ل المنافق و قال لا يا محمد أ ر ب ع م ا ئ ة دارع و ث ل ا ث م ا ئ ة حاسر أ و العكس ث ل ا ث م ا ئ ة دارع و أ ر ب ع م ا ئ ة حاسر معنى الدارع أ ي م ن هو مقاتل ولا كتر والحاسر الذي لا درع له المشاه الذين يكونون ردف الجيش يعني س ب ع م ا ئ ة مقاتل في بني ق ي ل قاع منعوني من ا ل أ ح م ر و ا ل أ س و د تحصدهم في غداه و ا ح د ة لا أ د ع ك تفعل هذا أ ب د ا فتركه النبي و م ض ى فوضع يده في جيب الدرع أ ي هنا و أ م س ك بدرع النبي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التصرف فقال أ ر س ل ن ي يا عبد الله قال لا والله لا أ ر س ل ك حتى تحسن في موالي قال أ ر س ل ن ي ويحك و ك ل م ة ويحك من النبي لرجل يظهر ب ا ل إ س ل ا م أ و يتظاهر ب ا ل إ س ل ا م كانت ك ا ف ي ة في ردعه ومع ذلك قال لا والله لا أ ر س ل ك حتى تعطيني عهدا ل أ ل ا تقتل منهم رجلا واحد فغضب النبي و ن ت ع نفسه منه وقال ارسلني ويحك لعنهم الله ولعنك النبي يلعن عبد الله بن سالوك قال لعنهم الله ولعنك ثم مضى وجهه و محمر ك أ ن م ا فقع فيه حب الرمان وقال لي عباده بن الصامت ا ك ل جلاءهم اليك أ ر س ل إ ل ي ه م فليخرجوا من ا ل م د ي ن ة لهم ا ل إ ب ل وما حملت من متاع لا سلاح فيه ولا مال لهم نساؤهم و ا ل أ ط ف ا ل أ ي يخرجوا بنسائهم و أ ط ف ا ل ه م ولهم ا ل إ ب ل وما حملت من المتاع فقط أ م ا السلاح والمال فيتركوه في ا ل م د ي ن ة غ ن ي م ة للمسلمين هو و ا ل أ ر ض والديار ف أ ر س ل اليهم أ ن يخرجوا على هذا ا ل ش ر فخرجوا و أ ت و ا إ ل ى أ ذ ر ع ا ت هنا عند معان ا ت بلاد الشام فما مضى عليهم إ ل ا عام واحد حتى هلقوا جميعا و أ ن ز ل الله في ابن سلول ومن كان على شاكله ابن سلول ما دام للنهار بزوغ ولليل حلول حتى ي ر س الله ا ل أ ر ض ومن عليها أ ن ز ل قوله تعالى و أ ر ي د أ ن أ ق ر أ ه ا من هنا حتى لا يظن الناس مع أ ن ه ظن صعب وبعيد أ ن ن ا نتصرف بشيء من ا ل آ ي ا ت ا ل س و ر ة ا ل م ا ئ د ة ا ل ص ف ح ة 117 من هذا المصحف ا ل ق ر آ ن ي الكريم ا ق ر أ ه ا بعد أ ن ترجع من المسجد ص ف ح ة 117 و س ب و س و ر ة ا ل م ا ئ د ة تجد قول الله تعالى فيها وهما آ ي ت ي ن في حق عبد الله بن سلول ومن كان على شاكلته و ت ب د أ من ر أ س ا ل ص ف ح ة هنا أ و ل ا ل ص ف ح ة يقول تعالى ا ل آ ي ة واحد وخمسين والايتين خمسين ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا بداء لا يصلح إ ل ا للمؤمن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا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 الكفر م ل ة و ا ح د ة قال الله لنبيي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أ ي إ ن لم تتبع ملتهم لن ي ر ض و ا عنك و إ ن كان بعضهم أ خ ف شرا من بعض يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء وهنا إ ش ا ر ة و ق ف لازم عند ا ل آ ي ة ميم يعني وقف لازم يجب أ ن تقف هنا لا تتخذ اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ه م ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض أ ي مثل ب ل ح س ل و ل ومن كان على شاكلته فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أ ي يهرولون إ ل ي ه م يسارعون فيهم يقولون نخشى نخشى أ ن تصيبنا دائره هكذا قال ابن سلول فسطر الله كلمه قال إ ن ي رجل أ خ ش ى الدوائر يعني لعل محمد هذا لا ينتصر ويفلح وشكلن ق و ة ح م ي ن ة ويامنن غطاء جوي ب ك ر ة وين الروح من اليهود يقولون نخشى أ ن تصيبنا د ا ئ ر ة فعسى الله أ ن ي أ ت ي بالفتح أ و أ م ر من عنده فيصبحوا على ما أ س ر و ا في أ ن ف س ه م نادمين كتاب السير يكتفون بهاتين ا ل آ ي ت ي ن يقول أ ن ز ل الله في ب ل ي س الول ا ل آ ي ة واحد وخمسين اثنين خمسين من س و ر ة ا ل م ا ئ د ة التي تلوتها ا ل آ ن أ م ا تمام ا ل آ ي ا ت ف م ت ع ل ق ة ب ا ل أ م ر نكمل ا ل آ ي ة ث ل و ي ق و ل الذين آ م ن و ا ماذا قال المناسقون والذين في قلوبهم مرض نخشى أ ن تصيبنا د ا ئ ر ة أ م ا المؤمنون ماذا يقولون ويقول الذين آ م ن و ا أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م و ا بالله جل أ ي م ا ن ه م إ ن ه م لمعكم حبطت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خاسرين ل أ ن ابن سلول وعد بني قينقاع قال لا تخرجوا ف إ ن ي معكم إ ن قاتلتم قاتلت معكم و إ ن حبستم حبست معكم ولا أ خ ب ر ك م أ ب د ا فلما حاصرهم النبي لم يستطع أ ن يصنع شيء إ ل ا أ ن تشفع لهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه أ ي من يوالي اليهود والنصارى فحكمها في ا ل ق ر آ ن لا في الفقه ولا عند ا ل أ ئ م ة باجتهاد صحيح واجتهاد باطل بل بنص ا ل ق ر آ ن ي من يتولى اليهود والنصارى فهي ر د ة ومن يرتد منكم عن دينه دين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبهم عكس ما نحن عليه كان تماما نحن ا ل آ ن أ ذ ل ة أ م ا م أ ع د ا ئ ن ا واليوم و أ ع ز ة على بعضنا البعض يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دين ه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إ ن م ا وليكم الله نحن لا نوالي إ ل ا الله و أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله وليوالي غيرنا من شاء إ ن الطيور على أ ش ك ا ل ه ا تقع إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ا ل ذ يقيمون ن ي ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم راكعون ومن َ يتول ََََّ الله ََّ ورسوله َََُُ والذين َََّ آ م َ ن ُ و ا ف َ إ ِ ن َّ حزب َِْ الله َِّ هم ُُ الخالقون ُ اذن من هم حزب الله الذين يتولون الله ورسوله والمؤمنون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين ق و ت و ا كتابا قبلكم والكفار ت أ ك ي د آ خ ر أ و ل ي ا ء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين و ان ت ق و ا الله إ كنتم مؤمنين رزقنا الإيمان الله وإياكم كمال الإيمان مع الفهم مع والتوكل على الله. ادعوه وانتم موخنون الله على بالاجابة قبل الانتقال الى احداث ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة ل ل ه ج ر ة اذ ان شوال هذا الذي نتكلم عليه في جلاء بني ق ي ن قاع كان ختام العام الثاني من الهجره ة فقبل أن نفارق العام الثاني ل ان من ج ر ة و ندخل الى العام الثالث باحداثه لا بد ان نوفيه حقه فهناك احداث ليست معارك ولكنها دروس ايضا فقد ب د أ عهد ا ل س ي ا س ة ا ل ا س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ومن ا ل س ي ا س ة وضع النظام الاجتماعي فبعد جلائق ي ن ق ا ع وكان قد مضى على الزهراء ا ب ن ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مضى عليها من العمر ث م ا ن ي ة عشر عاما ف أ ص ب ح ت ناضجة وقد خفت ا ل ك ع الصحابه ب ل ل م م من مهاجرين وأنصار يعظمون س و وعنصار ن ن ي م ويسعون إلى ر الى ح ت وسعادته ت ه ف ط ع الصحابة ل إ هذه ا ل م ص ا ه ر ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ع ظ ي م ة فلقد تم تزويج بناته ا ل أ و ل الثلاث في م ك ة وقبل بدء نزول الوحي فتزوجت زينب من ابن خالتها العاص بن وائل الربيعي و أ م ا ابنتيه ا ل أ خ ر ت ي ن رقيه و أ م كلثوم فقد خطبهما ا ب ن عمهما أ ب ي لاب ع ت ب ة ومعتب اما ا ل آ ن ف أ و ل م ص ا ه ر ة تتم بعد أ ن عرف المسلمون من هو رسول الله و أ د ب ه م الله ب أ د ب الاسلام في التعامل مع رسول الله وهم يعرفون أ ن ف ا ط م ة الزهراء أ ح ب بنيه إ ل ي ه ولا غ ر ا ب ة فاذ يقول البعض كيف يحبها و ي ب س ر ه ا ولا يساوي بين البنات ف ط ر ة البشر ونبينا بشر رسول فهي أ ص غ ر البنات وهي ا ل ب ا ق ي ة في بيته ولقد رزقت لهم على إ ث ر ثلاث بنات قبلها في مجتمع يئد البنات ف إ ن لم يكن ي ع د فلا شك أ ن ه يتشاءم من م و ل و د ة ر ا ب ع ة سبقتها ثلاث بنات فكان من خلقه صلى الله عليه وسلم وقد جبله الله على ا ل ف ط ر ة ا ل ح م ي د ة قبل أ ن يوحى إ ل ي ه ب أ ن يعظم ش أ ن هذه البنات ويخالف عرف قومه فعندما ولدت له ز ي ن ب البنت ا ل أ و ل ى ذ ب ح لها ذ ب ي ح ة و ا ح د ة وعندما جاءت ر ق ي ة ذبح ذ ب ي ح ة جبرا لقلب خ د ي ج ة و ف ر ح ة بهذه ا ل م و ل و د ة وخلافا لعرف قومه عباد ا ل أ و ث ا ن وعندما جاءت ا ل ث ا ل ث ة نحر ث ل ا ث ا فعندما رزق ف ا ط م ة وقد احتكمت إ ل ي ه قومه في بناء الكعبة عند و ض ع الحجر تفاءل ا ل ج بهذه م و و د ة خ ي ر اتينا فإنها في ا يوم و ل د ه ا خرج ح ا البيت ليترك ل ل س ء وجاء ا إلى ل ك على ب ة ي ر عن أي أسفر شيء قصام ق م و هذا بالتفصيل عند بناء الكعبة ك ف ح م وضع ا إليه ب و الحجر فما ان رجع حتى بشر بفاطمه البنت ا ل ر ا ب ع ة فذبح لها أ ر ب ع ذبائح وبقيت هي ا ل ص غ ي ر ة كما نقول رزق البنين وقبضوا صغارا ف أ ص غ ر مولود في البيت ذكرا كان أ و انت يبقى محببا لقلب الوالده والزهراء هكذا كانت و ا ل آ ن قد أ ن ض ت العام الثامن عشر من العمر واستقر النبي واستراح وقد تزوج ب م ك ة س و د ة بنت ز م ع ة بعد خ د ي ج ة بنت خويلد ولم ينكح على خ د ي ج ة غيرها م د ة خمس وعشرين عاما لم ينكح عليها ينكح غيرها و ا ل آ ن وقد شارف الخمسين وزاد عليها وثقل كاهله ب م ه م ة البعثه و ا ل ر س ا ل ة لا فراغ لديه للنساء ولكن كل ز و ج ة بتشريع و س ن أ ت ي عليه بالتفصيل فيما بعد فلا تظن أ ي ه ا الشاب المسلم قليل ا ل ث ق ا ف ة في دينك أ ن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان حافلا بالعرائس إ ذ نكح ث ل ا ث ة عشر ا م ر أ ة لا بل قل بيته كان م أ و ى للعجائز فما أ خ ذ ا م ر أ ة إ ل ا م و ا س ا ة أ و في تصدير حكم شرعي ب أ م ر رباني فجاءت الى بيته ع ا ئ ش ة ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق خطبها ب م ك ة وبنى بها في شوال هذا بعد, عام بعد عامين من ا ل ه ج ر ة فان ل ل ص ح ا ب ة أ ن ينظروا في م ص ا ه ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن يجرؤ من أ ص ح ا ب ه وقد عرفوا ما هو رسول الله فيهم وكيف التعامل معه وهذه أ ح ب بنيه إ ل ي ه و ل أ و ل م ر ة سيجربون م ص ا ه ر ة النبي بعد أ ن عرفوا أ ن ه نبي ورسول و أ ن ه مشرع كيف سيتعاملون معه يقدم وبخطوات م س ق ل ة أ ب و بكر الصديق أ ق ر ب أ ص ح ا ب ه إ ل ي ه وصهره في عائشه اما اعطاؤه فشيء والاخذ منه شيء اخر اعطاؤه ابنته للنبي لا ضير فيها ولا حرج ولكن ان ياخذ بضعه النبي فتكون عنده فلا يحسن التعامل معها شيء اخر فتقدم الصديق ولا احد يتقدم على الصديق وذكر ف ا ط م ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغيه أ ن ينال هذا الشرف العظيم ف أ م س ك النبي في الرد عليه و أ ع ر ض وقال يحدث الله خيرا فعلم أ ب و بكر أ ن طلبه غ ي ر محقق فذكر ذلك لعمر فسعى إ ل ي ه عمر بعد أ ي ا م وعلى وجل أ ك ث ر من الصديق وذكر أ م ر ف ا ط م ة أ م س ك النبي عنه أ ي لم يعطه ي وقال له كما قال لصاحبه من قبل فعلم عمر أ ن طلبه غير محقق اما عثمان فعنده ا ب ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ا ل س ا ن ي ة ف إ ن ا ل أ و ل ى قد توفيت عند عودتهم من بدر فما ان تم دفنها ونفض أ ي د ي ه م من ترابها اذ جاء البشير بنصر المسلمين في بدر فما أ ن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالخبر أ ن كحه اختى ه على طول ما ت ت ر ق ي ف أ ع ط ا ه مكلف ولا يجوز الجمع بين ا ل أ خ ت ي ن فعثمان في معزل عن هذه ا ل م ن ا و ر ة وهؤلاء أ ق ر ب ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فمشى أ ب و بكر وعمر إ ل ى علي بن أ ب ي طالب و ح د ث ت ا ب بالخبر يا علي إنا ق د س ع ي ن ا إ ل ى ر س و ل الله صلى الله عليه ل و س م بغية ا ل ق ر ب و ا ل ش ر ف فأمسك عندي ا ولا نراه أنه يكثر أ ح ا بفاطمة ع ل ك فقال وما ذا عيني حتى أ ط ل ب ف ا ط م ة أ ن ا أ ع ي ش في كنف رسول الله لقد أ خ ذ ه ورباه وهو في م ك ة إ ذ كان أ ب و ه كثير العيال أ ي أ ب ا طالب فهو ربيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما زال يعيش في كنفه لا يملك دارا ولا يملك مالا إ ل ا سيفا وفرسا يجاهد فيهما في سبيل الله فقال له اذ ابوذكرها له فمشى علي وعلى استحياء فجلس على م ق ر ب ة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسعفه الكلمات فنظر النبي إ ل ي ه وقد أ ط ل ع ه الله على ما في ضميره فنظر إ ل ي ه مبتسما ليفتح له باب الحديث وقال مرحبا ب أ خ ي وابن عمي من اين جاءت ا ل أ خ و ة ف إ ن ه عندما هاجر اخا بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر أ خ و ي ن أ خ و ي ن في دين الله وكان علي قد خلفه النبي في م ك ة يرد عنه ا ل أ م ا ن ا ت ل أ ع د ا ئ ه فجاء وقد تمت المؤاخاه فقال من أ خ ي يا رسول الله ف أ خ ذ بيده ورفعها و ق ل أنا أ خ و ك في ا ل د ن ي ا و اخوك ل آ ر ة أنا أ خ في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ن ت مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى فقال مرحبا ب أ خ ي وابن عمي وهذا الترحيب كاف لفتح الحديث إ ل ا أ ن حياء علي وهو مازال في مقتبل العمر إ ذ لا يفوق ف ا ط م ة إ ل ا بخمس أ و أ ر ب ع سنين فهو في ا ل ث ا ن ي ة والعشرين من العمر فقال بلغني يا رسول الله أ ن أ ب ا بكر و عمر قد ذكر ف ا ط م ة عند رسول الله و أ ن رسول الله قد أ م س ك عنهما و إ ن ي أ ذ ك ر ه ا يعني أ ن ا أ ر ي د ه ا فقال مرحبا و أ ه ل ا و لم يزد عليها مرحبا و أ ه ل ا فانتظر أ ن يتم له النبي حديثا فلم يتم فعجز علي أ ن يتم الحديث فاستاذن وانصرف و أ ب و بكر وعمر ينتظران ماذا قال لك رسول الله قال ما زاد على أ ن قال مرحبا و أ ه ل ا قال ا ل ل هل ا ل ه كان يكفيك من رسول الله و ا ح د ة إ م ا مرحبا أ و أ ه ل ا والله لقد أ ن ك ح ك فمرحبا و أ ه ل ا ماذا تريد بعد هذا يا علي انطلق إ ل ي ه وقل له يا رسول الله متى أ ب ن ي بها إ ن شاء الله قال هذه أ ث ق ل علي من التي قبلها أ م ا أ ذ ه ب إ ل ي ه و أ ق و ل ماذا جرى في حاجتي قال لا قل له كما نقول لك متى نبني إ ن شاء الله والبناء معناه الدخول فذهب حتى كان ت قريبا منه ولم يواجهه فجلس ك أ ن م ا يحدث غيره ولكنه يسمعه ويقول ذكرت ف ا ط م ة لرسول الله فما زاد على أ ن قال مرحبا و أ ه ل ا ولا أ د ر ي متى يتم البناء فنظر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله يا لله أ ع ظ م ف ت ا ة في المسلمين س ي د ة نساء العالمين و أ ب و ه ا سيد المرسلين أ ع ظ م زواج سيتم بمنتهى هذه البطاطا لا جاه م كون من ج و ه الشمال والجنوب ولاشرب كهوتكم بهذه البساطه مرحبا و اهلا متى يتم البناء ا ل ل ي ل ة ان شاء الله ثم يقول علي فما راعني الا وقد رفع ر أ س ه الي وقال وماذا عندك من مهرها يا علي ماذا تملك من مهرها يا علي قال لا شيء عندي فرسي وسيفي ودرعي التي أ ع ط ي ت ن ي ه ا يوم بدر فقال أ م ا الفرس والسيف فلا غنى ا لمجاهد في سبيل الله عنهما أ م ا الدرع فلا باس فرس وسيف آ ل ة القتال أ م ا درع يمكن أ ن يقاتلا هو حافر غير دارع قال ف أ م ه ر ه ا الدرع يا علي درع بدها بالدرع شو ف أ خ ذ الدرع فقال عثمان أ ن ا أ ش ت ر ي ه ا منك يا علي ب أ ر ب ع م ا ئ ة وثمانين درهما الدرهم هو العشر قروش ا ل ل ي تعرفها اليوم مكتوب عليه درهم, درهم يعني اربعين دينار ارتني لون انا أ ش ت ر ي ه ا منك باربعمائه درهم وثمانين فباع فجاء علي بالاربعمائه درهم وثمانين ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ه وقد أ م ه ر ه ا الدرع فثمن الدرع لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أ ع ف و أ ذ ه ل فقبض من هذا المال ق ب ض ة بيده ي س ي ر ة وقال يا بلال خذ هذه فابتاع لنا بها طيبا للعروس فسن الطيب للعروس ثم أ خ ذ ق ب ض ة أ خ ر ى وقال ادفعها ل أ م س ل م ة ت ص ل ح بها ش أ ن العروس يعني تجهزها فماذا كان جهازها بكل رواد الحديث قدم بعضهم واخر ولكنهم لم يختلفوا عن أ ث ا ث منزل ف ا ط م ة بنت محمد صلى الله عليه وسلم س ي د ة نساء العالمين بل قل نعلها تاج لكل نساء العالمين س ي د ة نساء ا ل ج ن ة م س ي د ة نساء عبدون ا ل ج ن ة س ي د ة نساء ا ل ج ن ة و م ع ن ى س ي د ة نساء ا ل ج ن ة أ ي لا تفوقها ا م ر أ ة ولقد قال صلى الله عليه وسلم لقد كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إ ل ا أ ر ب ع ه اه يا م ر أ ة س ر ع و ن ومريم ابنه ع م ا ن وخذيت بنت ويلد و ف ا ط م ة بنت محمد وهي س ي د ة نساء هذه ف ا ط م ة تتم الخطبه والجهاز بهذه ا ل ب س ا ط ة فاتبعوا ماذا كان جهاز بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه لدرس عملي اجتماعي ف ن ن ظ ر كيف زوج النبي ابنته وهو المشرع قرض قبضه ي س ي ر ة من المهر فاشتهرنا بها طيبا قبضه اخرى يا أ م س ل م ة أ ج ه ز العروس فماذا كان جهازها و س ا د ة من جلد حشوها ليف ب بصوه يعني منيش اللي السعن ع من من الغنم من بقانا ن ما والجلد خذ جلد جلد ر به السمن البلدي زمان وجلد س ا د ة من كبش فراش للعروسين و ق ط ع ة ق ط ي ف ة و ا ل ق ط ي ف ة تعرف إ ل ى يومنا ب ل غ ة أ ه ل مصر هي ق ط ع ة القماش التي لها وبر من المخمل تسمى ق ط ي ف ة ق ط ع ة ق ط ي ف ة تعتبر لحافا وغطاء و ا ل أ ه م من هذا حجر رحا لتطحن عليه الشعير لتخبز في ب ي ت ه وسقايه من ماء أي قربة يوضع فاذا ي ه الماء ه كل جهاز فاطمة فإذا تم هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أ ن يدعو الصحابه ة و ك ل في يوم واحد وفي م س ج د الله عليه قالت عليا ل المهاجرين و ا ل ا ن ص ا ر يعني ج ل ة المهاجرين و ا ل ا ن ص ا ر ليس جميع المهاجرين و ا ل ا ن ص ا ر حتى ا ل ى جلسوا واخذوا اماكنهم امر بلالا ان يخرج اليهم م ع ا ء فيه تمر حلوان الزواج ح ب ا ت ت م ر ف ا ك ل ا ل ص ح ا ب ة واشهدهم على ن ك ا ح ف ا ط م ة من علي ثم قال لعلي اذهب الى بيتك ولم يكن له بيت فتبرع انصاري له ب ب ي ت عندما علم ب ط ر ك وبيت معناه غ ر ف ة يعني ح ج ر ة من ابن و طه اذهب الى ذلك ونحن ن أ ت ي ك بها حتى إ ذ ا ظل العشاء قال ل أ م س ل م ة انطلقي ب ف ا ط م ة إ ل ى بيت زوجها وقولي له لا تحدث شيئا إ ل ى أ ه ل ك حتى ي أ ت ي ك رسول الله قالت ف أ خ ذ ت ه ا و أ ت ي ت بها الدار وعلي جالس في طرفها فجلست ف ي ه ا بالطرف ا ل آ خ ر وقد أ ر س ل حجر الطاحون و ق ر ب ة الماء و و س ا د ة الجلد وكبش وجلد الكبش الجهاز ا ل أ س ا ث قد أرسل إلى الدار مسبقا قال الدار أرسل إلى فجلست ف ا ط م ة في ركن وعلي في ركن حتى قدم صلى الله عليه وسلم بعد ص ل ا ة العشاء فقام إ ل ي ه فسلما عليه ف أ ج ل ت ه م ا على جانبيه وقال إ ل ي بقدح من ماء فجيء بقدح من ماء أ ي كوب من ماء وعاء فيك ماء قالت فمج فيه صلى الله عليه وسلم و ق ر أ ما شاء الله أ ن ي ق ر أ ثم أ م ر ه م ا أ ن يشربا منه ثم ت و ض أ ب ف ض ل ت ه ثم جمع فضله وضوئه ورشها عليهما وقال اللهم بارك لهما وعليهما وارزقهما الكثير الطيب ثم قام وقال يا علي دونك أ ه ل ك وهم بالانصراف فبكت ف ا ط م ة فالتفت إ ل ي ه ا ولم يملك نفسه أ ن يخرج وابنته ت ب ك فرجع إ ل ي ه ا فمسح عينيها بيده ا ل ك ر ي م ة صلى الله عليه وسلم وقال لا تحزني يا ف ا ط م ة لقد أ ن ت ح ت ك خ ي ر ة أ ه ل ي ف إ ن ه أ خ ي وابن عمي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال فطفق علي في م د ا خ ل ة ي د خ ل السرور على ف ا ط م ة فقال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله من منا احب إ ل ي ك أ ن ا أ م ف ا ط م ة فقال ف ا ط م ة أ ح ب إ ل ي و أ ن ت أ ع ز علي منها ف ا ط م ة أ ح ب إ ل ي ه ل أ ن ه ا ابنتك و أ ن ت أ ع ز علي منها أ ي لن يكون يوما افصلها علي فانت الاعز لانك الرجل ف ا ط م ة أ ح ب إ ل ي ه ولكنك أ ع ز علي منها ثم خرج صلى الله عليه وسلم وترك العروسين في دارهما ي ه ذ ه ا ل ب س ا ط ة تمت أ ع ظ م م ط ا ه ر ة على وجه ا ل ر جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون س أ ح س ن ه آ م ي ن آ م ي ن ادعوه انتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة